بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات عنا الرحمن على العرش استوى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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَا يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ قُوَىٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُرِنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ بِكْرِي إِنَّ الساعة آتية أكاد أختيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه أتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على ظنمي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 لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى في العون إنه قرار قال رب شرح لي صدري وييسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قرنى وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي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 ولقد مننا عليك مروة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ألقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصبع على إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يقفله فرجعناك إلى أنك تجيت قر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا تنجيناك من الغني وفتناك قتونا فلبيت يسمين في أهل مريم ثم جئت على قدري يا موسى وأصنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا آياتي بك إذهب إلى في العون إن له طغاة فقولا له قولا اللين اللعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطرى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبوا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا لَنَا عَبْدًا نُّطْعِمُهُ قال فمن ربك ما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عِندَ رَبِّهِ فِي كِتَابٍ لَا يَظْلُ رَبِّهِ وَلَا يَنْسَى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 فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الدينة وعين يحشر الناس محا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال له موسى وي لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحفكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازروا أمرا بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا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 فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة مرسى قل لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيب الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارول وجوسا قال آمنتم له قبل أن آذل لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم أرجلكم من خلاف، ولأصلبانكم في جذوع النخل، ولا تعلمون أننا أشد عذابه وأبقاه. قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من الدينات والذي تطرنا. فقضى ما أن تقاب إنما تقوم هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا ولنا أكرهت ما عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي رَبَّهُ مجرم فإن له جهنم لا يموت فيه وَلَا ولا يحيا ومن يأتي ممن قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجاتٌ لا جنة عدن تجري من تحتها الأنهار جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تذكّر. لقد أوحينا إلى موسى أن أسر العباد تضرب لهم طريقا في البحر أبس لا تخاف دركه ولا تخشى فأتبعهم في العون بجنوده فغشيهم من الأم ما غشيهم وأضل في قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم البن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي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 أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قوله ولا يمنك لهم ضرو ولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنت به وإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ أَمْرِي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارول ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يبن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي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 قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لم تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه, لنحرقنه ثم لننصفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هم وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من الذنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا وخالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينطق في الصور ولحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إذ يقول أمثلهم طريقه إلا بثم إلا يوما ويسألوك عن الجبال فقل نصفها ربي نصفها فيدرها طعم صب لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ الذين يتبعون الداعي لا وجله وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات بالرحمن فلا تسمع إلا همسا. وَمَا ذِي لَهُ تَصْرِفُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ رَحْمَنُهُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلَى الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَعَلَى الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وانت ترجو له حي وقد خاب من حمل الغمنا وقد خاب من حمل الظلما وقد خاب من حمل الظلما ونهي عن عمل الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف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 ولا تعتم بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحير وقل رب ذبني علما ولقد عهدنا إلى آدم منه قبل فنسل ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى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 فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلب وملك لا يبنى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوى لَجَاءَ تَبَاهُر رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَهُ بِقَامِنَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ يَعُون فإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ نَأْلَهُ مَا هِيَ شَكُوا ضَنَكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ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 ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجر مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل غلوع الشمس وقبل غروبها.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 لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقواة وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربهم أو لم تأت ببينة ما في صحبهم لا ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبيل